بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد هذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القراشي رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس السابع والسبعين بعد المئتين وفي تفسير قوله تعالى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 قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا صالح بن جيسان قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله الحمد لله وحله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعده قال شيخنا وفقه الله على قوله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على ما سخر عن الإمام أحمد أن أمه أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة قال شيخنا وهي من الصالحات المهاجرات الأول وأبوها عقبة ابن أبي معيط من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا في غزوة بدر انتهى كلام نعم في هذه هذه أمثلة للمؤمنات اللائي كان أبوها كافرا وذلك إذا أسلمت الأخت المسلمة وكان أبوها عدوا لله ورسوله والمؤمنين فلا تعبأ به ولا تلتفت إليه ولتثبت على الطريق حتى تلقى ربها جل وعلا وهو راض عنها وعليها أن تبادل بالهجرة عن بلاد الكفار وعن ديار الكفار وهذه من المواضع التي يجوز فيها السفر بلا محرم إذا أسلمت المرأة ولم يكن لها ولي يسافر معها ولو كان كافراً لأن الولية في السفر لا يشترط فيه الإسلام فإنها يجوز لها أن تهاجد بلا محرم كذلك لو مات محرمها في سفر ولا تستطيع أن تأتي بمحرم يجوز لها أن تسافر ولو بلا محرم فأنا من المواطلة يجوز فيها السفر بلا محرم إذا لم يكن لها ولي يوصلها إلى بلاد المسلمين <تصفيق> أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا وبين هذا الموطن الأول في كما سيأتي الإصلاح بين المتخاصمين يجوز فيه نعم وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث في الحرب والإصلاح في الحرب قال شيخنا كان صلى الله عليه وسلم يوري في الغزوات كان صلى الله عليه وسلم يوري في الغزوات انتهى كلامه التورية يعني يشعر من أمامه أنه يذهب إلى جهة كذا وإذا به يذهب إلى جهة أخرى وهذا من المخادعة في القتال والحروب نعم في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها نعم والإصلاح بين الناس وهذا يدل على أهمية الإصلاح بين الناس والكلمة الطيبة للإصلاح بين المسلمين حتى أنه أبيح في هذا الموطن أن يوري أو يكذب من أجل الإصلاح بين الناس فهدل على خطورة النميمة ونقل الكلام بغرض الافساد. وحديث الرجل المرأة وحديث المرأة زوجها يعني أن يبين لها وده وحبه لها حتى ولو كان في نفسه شيء منها لا مانع أن يبين له أنت أجمل في الدنيا و... وأنت كذا وانت كذا وتطبخين كذا و... وما... وما... وما أراد أن يقول لا مانع أن, أن يحدث مرأته وتحدثه بذلك مام قال وكانت امك لثوم بنت عقبه من المهاجرات اللاتي بارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه الجماعه سو ابن ماجه من طرق عن الزهري في سو ابن ماجه بالهاء سو ابن ماجه من طرق يحتاج جدا خصوصا المحدد بين النساء عنده ثنتين او, أو يقول هذه انت من اجمل النساء وهذه انت من اجمل النساء ويرضهن انما فراده قد يصيبه الجنون مجنون فلا مانع أنه يحدث امرأته وامرأته تحدثه بودها حتى لو كان في نفسه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر لو كره خلقا رضي اخ إن لم تكن جميلة قد تكون جيدة في اخلاقها جيدة في طبخها جيدة في تنظيفها وإن كانت ليست جيدة في طبقها قد تكون جميلة تصون عينه عن الحرام وفرجه عن الحرام وهكذا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن منها خلقا رضي من الآخر ولذلك من أشد الذنوب والعياذ بالله أن الإنسان يخبب المرأة على زوجها يبغضها في زوجها والعياذ بالله نعم <تصفيق> عن الزهري به نحوه قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجعدي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين قال وفساد ذات البين هي الحالقة ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معاوية وقال الترمذي حسن صحيح هل المراد بذلك صيام الفريضة أم صيام النافلة النافلة قال شيخنا الصيام والصلاة والصدقة النافلة لأن الصدقة أيضا تطلق وراد بها الزكاة كما في سورة التوبة وراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية والمراد بالصدقات هنا يعني الزكوات فالمقصود بالصوم والصلاة والصدقة في هذا الحديث النافلة وليس الفائضة فلا شك أن الصلاة أعظم من إصلاح ذات البين والسبب في كونه أعظم من النافلة في هذه الأعمال الصيام والصلاة والصدقة قال شيخنا لأن إصلاح ذات البين نفعه متعد انتهى كلاما كلما كان العمل نفعه متعد كلما كان أفضل وأحسن وإذا تعارض النفع المتعد مع النفع الخاص يقدم النفع المتعد قال ابن عباس لأن أسعى في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا لأن السعي في حاجة إخوانه من النفع المتعد نعم وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوت ألا أدلك على تجارة قال بلى يا رسول الله قال تسعى في صلح, في صلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا ثم قال البزار وعبد الرحمن بن عبد الله العمري لين وقد حدث بأحدث فلم يتاب عليها ولهذا قال نعم تكلم عليه الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل هذا الحديث في إثنانه ضعف صحى الشيخ نصف ترغيب وترغيب مم. أحد معه تغيبه تغيبه من وجهتنا ها رقم كم 2018 نعم نعم ولهذا قال ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله و... عفوا والإصلاح بين الناس أو الحقوق يجوز الأخذ من الزكاة من أجل ذلك فالغارمون من أقصى من من يأخذ الزكاة من أصناف الزكوات الثمانية الغارمون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فالغارمون لما يكون غارم لنفسه وغارم لغيره غارم لنفسه الذي عليه ديون ولا يستطيع سدادها فهذا يأخذ من الزكاة والغارم لغيره كأن يدخل الصلح بين الناس أن يتصالحوا على جزء من الدية مثلا فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة من أجل هذا الحق في الدية يأخذ من الزكاة ويعطي صاحب الحق يجوز هذا وهذا من قسم الغارمين لغيرهم نعم. <تصفيق> ثم قال البزارو وعبد ولهذا قال ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنفس الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد ضمنت لهم العزمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم قال شيخنا سلم الله قال الإمام أحمد الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن من بعدهم تفرقوا في البلدان انتهى كلامه ولذلك بعض الأصليين لا يرى الإجماع بعد الصحابة لأن العلماء تفرقوا في البلدان ويصعب حصر قولهم نعم فهذه الآية من أدلة الإجماع وما يشفق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والشاهد قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا من أدلة الإجماع نعم والإجماع حجه بعد الكتاب والسنة والمراد به إجماع العلماء المعتبرين المجتهدين وأما إجماع الدهماء والعامة من الناس على جواز المظاهرات مثلا في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن فهذا لا قيمة له ولا يساوي قشة لا قيمة له المقصود إجماع العلماء المعتبرين المجتهدين نعم وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة فذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول ومن العلماء من ادعى تواتر معناها والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولذلك احذر أن تنقل الإجماع في مسألة خلافية لأن من خالف الإجماع ضل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وكان الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس تحرزا عن نقل الاجماع ويقول من ادعى الاجماع كذب لعل الناس اختلفوا لعل الناس اختلفوا لان الاختلاف في المسائل الاجتهاديه هذا فيه سعه للامه وأما اطلاق القول الذي نقله حسن البنا من كيادات الاخوان المسلمين وغيره الذي قاله حسن البنا وغيره من أن اختلافهم رحمة بهذا الإطلاق هذا خطأ ليس كل اختلاف رحمة قال الله عز وجل وَلَا يَتِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كفر. الاختلاف في أمر قد يؤدي إلى الكفر كالاختلاف في العقيدة واحد يؤمن بالقدر واحد يكفر بالقدر واحد يؤمن بالبعث واحد يكفر بالبعث هذا اختلاف يؤدي إلى الكفر فإطلاق القول بأن الاختلاف رحمة هذا باطل إنما هذا في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص ولهذا توعد, تعالى، ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا أي سلك هذا الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينه ونزينها له استدراجا له كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدي لم يكن له طريق الهدى لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة كما قال تعالى وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ الآية وقال تعالى المرد بالأزواج هنا يعني النظراء والأشباه وليس زوجته نعم وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وظن هنا المراد به اليقين كما قال سبحانه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في جنة عالية فلو ظن الإنسان وشك في البعث فهذا كفر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذالك على الله يسير فظن هنا بمعنى اليقين نعم في هذا تسع في اصلاح بين الناس مرسل صحيح مرسل صحابي ولا مرسل هكذا مرسل صحابي ولا مرسل ماذا طيب أرجع للمرسل الصحيحة نعم نعم نعم أنت أساني في كله ولا بذكر ها نعم. نعم متروك لعل هذا الحديث له طرق الله أعلم الشيخ ناصر حينما يتكلم هذا تكلم عن علم يعني هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري متروك هذا في التقريب <تصفيق> نعم نعم لكن أحال على الصحيح أنه خمس طرق الصحيحة رحمه الله الله مستعان وتأتي الآن طفل طفل بل إنه لعله ما زال يرضع في العلم ويأتي يتكلم عن الألبان رحمه الله أنه متخبط في التصحية في التضعيف محدث وليس بفقية ويبدأ طعونات خفية في الألبان رحمه الله إذا رأيت رجل طعام في الألباني فاعلم أنه صاحب بدعة كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرزيان رحمه الله تعالى في عقيدة الرزيين إذا رأيت رجل في أهل الحديث أو في أهل الأثر فاعلم أنه صاحب بدعة أن تعرف ابن باس في الألباني في مقبل في ربيع المدخل في الفوزان هذا مبتدع هذه علامة يميز بها والعلامة الأخرى ما جاءت في خول أوزايا رحمه الله من خفيت علينا بالعدو لا تقف علينا ألفته أو صحبته علامتان مهمتان جدا ما يتقفى الإنسان يظهر بهذا بهاتين العلامتين نسأل الله السلامة والعافية نعم قال تعالى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 ولاآمر النهم فلا يير الن خلق الله وما ييتقذ الشييقان وَولّ مندون الله فقد خَسر قسران مبين يعدهم يومنيهم وما يعدهم الشيطانوا إللا غرور وولائك مؤوهمم جهَّ ولا يجدون عنها محيصة والذين آمنوا عمل الصالحات سنذخِلهم جناات تجر من تحتها الأننهار. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا قال المصنف رحمه الله قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة وقد روى الترمذي حديث ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة قال, قال شيخنا وفقه الله الرجاء للمذنبين من المؤمنين وهي حاسمة للمشركين إن الله لا يغفر أي شرك به هذا حسم لمسألة الشرك لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الرجاء للمذنبين من المؤمنين نعم فالآية فيها وعد ووعيد فيها رجاء وخوف نعم وقد روى الترمذي حديث ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه على شيخنا ثوير بن أبي فاتخة ابن أبي فاختة متروك وقيل رافضي فهو ليس بشيء مر معنا ثوير بن أبي فاختة في وقد روى الترمذي وقد روى الترمذي وحديث ثويل بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ثم قال هذا حسن غريب وقوله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا أي فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة وقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبان الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسن بن واقد الحسين الصواب الحسين في الشعب الصواب الحسين انظر الحسين بن وافد تفسل بن ابي حاتم مع احد منكم نعم نعم الصابر حسين بن وافد نعم كسر المهمله بكسر المهمله طعيف رمي بالرفض وصيد ابن علاقة وليس علاقة ليه يتفعل وجهين ما قال بالفتح حسين بن واقذ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أغي بن كعب إن يدعون من دونه إلا إناثا قال مع كل صنم جنية جنية جنية قال شيخنا سلمه الله لما كسر خالد ابن الوريد رضي الله عنه ألا تخرج جنية حبشية ناثرة شعرها فعلاها بالسيف خالد بطل رضي الله عنه لا إنس ولا جن يقف أمامه السيف يطيح بالرؤوس لله يضرب أبو سليمان ومع ذلك يموت على فرش ويتأسف قل ألا نامت أعين الجبناء ما في جسد موضع إلا وفيه ضربة رنح أو طعنة سيف وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ كَمَا يَمُوتُ الْبَعِيدُ الأبلج ألا لا نامت أعين الجبناء رضي الله عنه أرضاه لم يدخل معركة إلا خرج منها ضافرا منتصرا رضي الله عنه أرضاه ولما عزله الأمير من العزل أبو عبيدة ها عمر أولى أبو عبيدة ما تكلم خالده يطيع ولي الأمر يسمع ويطيع no. No. سلسله الاحاديث الصحيحه الحديث رقم قال الشيخ الا ادلك على صدقه يحب الله موضعها تصلح بين الناس فانها صدقه يحب الله موضعها قال اخرجه في الترغيب من طريق ابي اميه قال اخبرنا كثير عن ابي عن أبي عن ابي جناب عن رجل عن ابي ابي المسعودي قال كذا no. No. عن رجل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا ثم رواه من طريق ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن عثمان العجلي قال أخضرنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن عمر عن عمر مولى غفرة عن أبي أيوب الأنصاري به نحوه ومن طريقه أيضا أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا قلت وهذه الأساميد كلها ضعيفة أما الأول فهو مسلسل بالعليل الآتية الأولى جهالة الرجل الذي لم يسمى الثانية ضعف أبي جناب واسمه يحيى بن أبي حية قال الحافظ ضعفوه لكثرة تدليسه الثالثة المسعودي واسمه عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الله المسعودي السند ليس ابي المسعودي علل الصه سلسله المجلد الثالث راح نكمل الحديث جزء السادس السادس عندنا هنا السلسله ها ابو السادس موجود نعم نا. طيب لا يوجد نا. طيب السلسلة عندك ويخرق من هنا نعم الثالثة المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عدبث بن ابن مسعود وقال في السنة عن المسعودي وقال ابن المسعود كذا طيب قال الحافظ صدوق اختلط قبل نوته الرابع أبو أمية وهو محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الترسوسي هو صدوق يهم كما في التقريب والثاني مسلسل بالعلل أيضا الأولى عمر مولى غفرة واسم أبيه عبد الله قال الحافظ ضعيف كثير الإرسال الثانية عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر ضعيف مشهور بذلك الثالثة خالد بن مخلد وهو القطواني قال الحافظ صدوق يتشيع وله أفراد والثالث رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إسحاق بن إسماعيل وهو الطالقاني وهو ثقة فهو إسناد صحيح ولكنه مرسل وله طريق رابعة أخرجه الطبراني في الكبير من طريق موسى بن عبيدة عن عبادة بن عمير بن عبادة بن عوف قال قال, قال لي أبو أيوب قال قال, قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظ يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا والباقي مثله وإسناده ضعيف أيضا وبادة بن عمير لم أجد من ترجمه وموسى بن عبيدة ضعيف إلا أن الحديث عندي يرتقي إلى مرتبة الحسن على الأقل في هذه الطرق لا سيما وفيها ذلك المرسل الصحيح والله أعلم يعني أخوى ما فيها حديث مرسل مرسل قال ثم وجدت الحديث أبي أيوب طريقا أخرى فقال الطيالسي في مسنده ومن طريقه البيهقي في الشعب حدثنا أبو الصباح الشامي عن عبد العزيز الشامي عن أبيه عن أبي أيوب به نحوه قلت هذا إسناد, إسناد مظلم من دون أبي أيوب لم أعرف أحدا منهم لا. رقم كام هذا وعبعة وعبعة رحمه الله يعني أنا قلت هذا قاصدا حتى يعرف الناس قدر الألباغ رحمه الله تعالى وإمامته شوف كم ألف حديث كم مجلد في الصحيح أظن بلغ عشر مجلدات في الصحيحة للشيخ نصر خمسة آلاف حديث يحققها ويتعب هذا التعب رحمه الله حتى نهربه مقف ساعات لا يأكل إلا خبز بجبن طوال النهار يجل الساعات كل ساعات على السلم في مكتبة الظاهرية يقلب في الكتب من عجل الوصول إلى تحقيق حديث ربما جلس يوما كاملا جلس يوما كاملا ربما أو أيام ليبحث عن, عن تصريح حديث أو تضعيف حديث وربما كان هذا الذي يتكلم فيه يعمل في مزرعة أو يعمل في مصنع أو يعمل في مدرسة ثم يأتي يتكلم في الألبان رحمه الله هذا عبث وما ذلك ليس معصوما رحمه الله لكن لابد أن ينزل للنسان قدر أنزل الناس منازلهم نعم نعم الحسين بن وقد نعم نعم يوجد الحسن نعم في الشاب الحسن بن وقد نعم نعم قال <تصفيق> وحدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عائشة يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبي ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل نحو ذلك. وقال جويبر عن الضحاك في الآية. هكذا عندكم جويبر وفي بسخة ابن جريب هو خطأ. <تصفيق> نعم. وقال جويبر عن الضحاك في الآية. <تصفيق> قال المشركون للملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. قال فاتخذوهن أربابا وصوروهن صور جواري فحكموا وقلدوا فحكموا هكذا ولا فحسنوا في الشام فحكموا قال شيخنا في نسخة فحكموا وهو أحسن والمراد أنهم حكموا وليس حكموا حكموا بأن الملائكة بنات الله وقلد المشركين في ذلك كلام. فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة وقالوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة الآيات وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الآية وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الآيتين وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس هي يدعون من دونه إلا إناثا قال يعني موتا وقال مبارك يعني ابن فضالة عن الحسن إن يدعون من دونه إلا إناثا قال الحسن الإناث كل شيء ميت وليس فيه روح إما خشبة يابسة وإما حجر يابس ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهو غريب وقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزيمه وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الآية وقال تعالى إخبارا عن الملائكة إنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله لعنه الله أي طرده لعلنا نقف عند هذا القدر وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه <تصفيق> <تصفيق> نعم. حسن بن واقد بيتنا الصابر حسين بن